تَجْهَلُونَ أَنَّ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۗ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَبْتَلُونَ ۖ بَلَىٰ ۗ وَاللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تَجْهَلُونَ أَنَّ مَنْ يَرَى I love you, رقبة أو إطام في يوم ذي مسعبة يتيما لا مقربة أو مثكينا ثم كانن الذي نامن وتواطوا بالقول والتواطوا بالمحامه قلت اذا انت احاب كالصور في